بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, فوزان المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان, فوزان المجلس الثالث والستون وفيه تفسير سورة القلم من الآية السابعة عشرة إلى الآية الحادية والأربعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فَأَمْ طَلَقُوا وَهُم يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون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 قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عتا ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب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 إن لكم لما تحكمون سَلْهُم أيُّون بِذَالكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْهُمْ لا إِلَّا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين في هذه الآيات من قوله تعالى انا بلوناهم إلى قوله ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذه الآيات فيها مثل ضربه الله لكفار قريش الذين كانوا في نعمة وفي أمن حول هذا البيت وفي راهد من العيش وعز بين العرب إلا أنهم كفروا هذه النعمة لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وإلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة كفروا هذه النعمه فمثلهم كمثل اصحاب الجنه الذين ذكر الله قصتهم والله جل وعلا قال في اهل مكه وضرب الله مثلا قريه يعني اهل مكه وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فمثلهم كمثل أصحاب هذه الجنة التي ذكرها الله إن بلوناهم أي اختبرنا اهل مكة كما اختبرنا اهل هذه الجنة التي ذكر الله من قصتها ما ذكر وقصتها ان انه كان في اليمن في ارض اليمن رجل له حديقة الجنة المراد بها البستان المراد بها البستان حديقة تثمر وتغل وكان صاحبها مؤمنا مسلما بعد مبعث المسيح عليه السلام لقليل كان مسلما مؤمنا بالله وكان يعطي المساكين من هذه الثمرة علمهم ويجعل لهم قسما منها فبارك الله له فيها وجعلها مثمرة تدر خيرا على صاحبها وعلى مساتين البلد فلما مات هذا الرجل ورثه أولاده ورثه أبناؤه على هذه الجنة خلفوه فيها لكنهم أساءوا استعمالها وخطأوا أباهم وقالوا لماذا يعطي المساكين البستان لنا ونريد ثمرته لنا ولا نريد أحدا أن يأخذ منها فعزموا على هذه النية السيئة إن بلونهم كما بلونا أصحاب الجنة أي أهلها بعد أبيهم اذ أقسموا أي حين أقسموا وحلقوا لا مصبحين مسبحين يجدونها يجدونها في وقت الصباح الباكر حتى لا يعلم بهم الفقراء فلا يحضرون كما كانوا في السابق يحضرون في وقت أبيهم عند الجداد فهم حلفوا على أنهم يصرمون هذه الجنة يعني يجذونها في أول الصباح قبل أن يستيقظ الناس حتى لا ياتيهم أحد إذا يقسموا أي حلفوا بالله ليصرمنها ليجدنها مصبحين في اول الصباح قبل ان يستيقظ الناس على خلاف العاده كان ابوهم يصرمها في, في, في, في النهار ويفتح الابواب للفقراء ويحصل على خير كثير منها والفقراء يحصلون على خير أما هؤلاء فبيتوا نية سيئة فجعلوا موعد الجلال مبكرا خلاف العادة أبيهم حتى لا يستيقظ بهم الفقراء لا يصلمنا مصدحين ولا يستحنون في يمينهم لم يقولوا إن شاء الله لم يقولوا إن شاء الله في يمينهم لأنهم يزعمون أنهم متمكنون منها ولا أحد ينازعهم فيها ولا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله قال الله جل وعلا فطاف عليها طائف طاف على الجنة طائف أي نزل بها نزل عليها غضب من الله وجند من جند الله فأحرقها احرقها بالليل امر الله جنوده باحراقها جاءوا بالليل واحرقوها طاف عليها طائف والطائف انما يقوم بالليل قبل موعدهم قابل موعدهم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصحاب الجنة نائمون ما فكروا أنها سيحصل عليها شيء وأنهم متمكنون منها طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم اي كالليل المظلم محترقه سوداء بدل ان كانت بهيجه مثمره يانعه اصبحت مسودة والعياذ بالله من اثر الحريق اصبحت كالصريم هم لما اصبحوا نادى بعضهم بعض ليذهبوا إليها في البكور تنادوا أي نادى بعضهم بعضا مصبحين اي في الموعد الذي حددوه مبكرا في أول النهار وأمر الله سبقهم في الليل أمر الله سبقهم بالليل فنادوا مصبحين أن يغدوا على حرفكم والهدو هو الذهاب في أول النهار أن يغدوا على حرفكم أي جنتكم إن كنتم صارمين أي عازمين على جذابها قبل أن يستيقظ الفقراء أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أنطلقوا ذهبوا إليها ذهبوا إليها على الموعد الذي حددوه وهم يتخافتون يتسارون فيما بينهم في أي شيء يتسارون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يسر بعضهم إلى بعض لألا يسمعهم الناس ألا تمكنوا احدا من الدخول اليكم وقت الجلال اغلقوا الابواب ولا يكون لكم اصوات حتى تنهوا مهمتكم لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا اي ذهبوا في اول الصباح على حرج اي على عزم وقصد وقيل على حرد أي على حقد وغضب على الفقراء قدوا على حرد قادرين أي مقدرين مخططين لفعلهم أو يزعمون أنهم قادرون على تنفيذ ما هموا به في ولا يعلمون أن أمر الله سبقهم. قدو على حرب قادرين. فلما وصلوا إليها ونظروا إلى منظرها الشنيع وأنها محترقة، لما رأوها قالوا إن لضالون كئيبون. ما هي هذه؟ ما هي هذه حديقتنا؟ نحن ضائعون تهنا الطريق قالوا إننا ظاللون ثم تأكدوا أنها هي فقالوا بل نحن محرومون هي لكننا حرمنا حرمنا منها بل نحن محرومون هذا بدل من قولهم إننا ظاللون أي أصبحوا عرفوا أنهم غير ضالين وغير تائهين وإنما هم محرومون مصابون بجائحة في هذه الحديقة عرفوا أنها فاتتهم وأن, وأن أمر الله غالب على أمرهم بل نحن محرومون عند ذلك أقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا على ما هموا به وما خططوا له وأدركوا أدركوا خطأهم وأدركوا أن الله أحاط بهم فنزعها من بين أيديهم أوفر ما كانت ثمرا وأطيب ما كانت ثمرا أقبل بعضهم على بعض يتلاومون فلما رأوها قالوا انا لظالمون بل نحن محرومون قال أوسطهم أي خيرهم وأحسنهم واحد منهم كان فيه خير وكأنه ما وافق على خطتهم الم أقل لكم لولا تسبحوا ألا ما لكم يوم تحلفون لماذا لا تقولون ان شاء الله لو لا تسبحون أي تقولون إن شاء الله ليلا تحنثوا في يمينكم لأن من قال من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث فهو لامهم على وذكرهم أنه كان قد قال لهم قولوا إن شاء الله ألم اقل لكم لولا تسبحوا؟ قالوا سبحان ربنا سبحان ربنا. الآن ندموا وسبحوا لكن فات الأوان فات الأوان قالوا سبحان ربنا ان كنا قالوا سبحان ربنا إن كنا, ربنا إن كنا ظالمين كنا ظالمين عرفوا ظلمهم للفقراء والمساكين وأدركوا خطأهم إن كنا ظالمين اعترفوا وسبحوا لكن فات الأوان فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون في العادة الناس الى منهم فاتهم الغرض اللي يريدونه أو صابتهم مصيبة. ما يبقى عندهم إلا التلاوم كيف ما سوينا كذا لماذا ما سوينا كذا لماذا أنت فعلت بنا كذا وهكذا يتلاهم هذه زيادة ندم زيادة تحسر بل بعضهم على بعض يتلاهم قالوا يا ويلنا ويل كلمة عذاب انا كنا طاغي من الطغيان طغوا على الفقراء ومنعوهم حقهم يا ويلنا انا كنا طاغيا اعترفوا بطغيانهم وظلمهم وربما ان هذا يخفف عنهم في المستقبل او يقال ان هذا يعتبر توبه منهم قالوا ها ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أي لعل ربنا سبحانه وتعالى ان يبدلنا خيرا منها ما انقطع عملهم بالله ما انقطع أملهم بالله سبحانه وتعالى بل رجعوه أن يبدلهم خيرا منها وهكذا المسلم اذا نزلت به مصيبه فلا يجزع ولا يياس من رحمه الله عز وجل اسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون اي راجون بعطائه وفضله هم من قطع املهم بالله سبحانه ورجاؤهم بالله ولم يقنطوا من رحمه الله وهكذا المؤمن قال الله جل وعلا كذلك العذاب هذا العذاب الآجل هذا العذاب الآجل الذي أصاب أهل مكة والذي أصاب أصحاب الجنة هذا العذاب الآجل ولعذاب الآخرة أكبر هذا عذاب الدنيا وهناك عذاب أشد منه لمن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى والعذاب الآخرة أكبر أشد لو كانوا أي كفار قريش لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ما سيحصل لهم في الدار الآخرة من العذاب لما اقدموا على الكفر والشقاق والإلحاد والشرك لكنهم لا يعلمون ما, ما أمامهم ولا يؤمنون هم لا يعلمون ولا يؤمنون بما اخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بما اخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعث والحساب والجزاء لا يؤمنون بذلك فهم ليس عندهم علم من انفسهم ولا يؤمنون بما أخبروا به على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما بين الله سبحانه وتعالى حال المشركين نهل مكة وأن مثلهم كمثل أصحاب الجنة المذكورة فيما أصابهم من النكبة العاجلة وما ينتظرهم الدار الآخرة بين ما للمتقين الدار الآخرة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصدقوه فيما أخبر به اتقوا عذاب الله اتقوا الله واتقوا عذابه فامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه وهم أصحابه الكرام الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه ماذا يكون لهم في الآخرة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم جنات ليست جنة واحدة مثل جنة هؤلاء هذا البستان القليل بل لهم جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وأيضا هي جنات مستمرة ومستديمة لا تنقطع ولا يصيبها ما يصيب جنات الدنيا ما يصيبها ما يصيب جنات الدنيا من الكوارث والإصابات التي تذهب شجرها وثمرها بل هي جنات مستمرة جنات النعيم النعيم الذي لا ينقطع نعيم دائم من يدخلها ينعم ولا يبأس ولا ويشب ولا يهرم ويصح ولا يمرم ويحيى ولا يموت ولا يرحل ولا يخرج منها هذا جزاء المتقين لكن هذا يحتاج الى ايمان ويحتاج الى صبر ويحتاج الى جهاد ما بيحصل عفوا يحصل بالتقوى من المتقين الذين اتقوا الله واتقوا عذابه تقوا غضبه فعملوا بطاعته وتركوا محارمه هذه التقوى هذه الجنات إنما تكون للمتقين ولا تحصل بالاماني وإنما تحصل برحمة الله جل وعلا وبالعمل الصالح إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم ولما قال المشركون ان كان هناك بعث فسنجد خيرا من هذه الدنيا نحن عند الله لنا مكانه ولنا والذي اعطانا هذا في الدنيا سيعطينا في الاخره فلئن بعثنا لنجد عند الله خيرا من, منها من هذا ونحصل على خير مما يحصل عليه المؤمنون يقولون هذا قال الله جل و علا افنجعل المسلمين كالمجرمين افنجعلهم في الاخره كالمجرمين ابدا لا يليق هذا بحكمه الله سبحانه و تعالى و ليس للمجرمين الا الخيبه و الخسار في الدار الاخره وان اعطوا في الدنيا ما يستدرجون به فإنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون حكمتم لأنفسكم لأنكم ستلقون في الآخرة إن كان هناك بعث كما يقولون سيجدون خيرا مما تركوه يحكمون لأنفسهم لأنهم يحصلون على خير مما في الدنيا لجاههم ومكانتهم كيف يحصل سلمان وصهيب وبلال وهم لا يحصلون وهم أشراف وكابر هكذا يزعمون فنجعل المسلمين الذين اسلموا في الدنيا وعملوا الصالحات وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم نجعلهم في الاخره كالمجرمين هذا تأباه حكمة الله سبحانه وعدله سبحانه وتعالى ما لكم كيف تحكمون ما هو الدليل الذي تعتمدون عليه في قولكم هذا وفي حكمكم أشككم لازم يبنى على حجة لازم يبنى على براء املكم كتاب فيه تدرسون هل أنزلنا عليكم كتابا نضمن لكم فيه أنكم ستجدون في الآخرة ما تقولون، هم لكم كتاب فيه تدرسون، و يذكر لكم ما لكم في الآخرة على حسب ما زعمتم. الآخرة ما مهد أمان ولا علم غيب لا يعلمه إلا الله. إن لكم فيه أي في هذا الكتاب لما تخيرون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه أي في هذا الكتاب لما تخيرون ما عندهم كتاب كتاب بالعكس هذا الشيء الشيء الثاني هل لكم عندنا عهد في أننا نعطيكم ما ذكرتم أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ليس لهم عند الله عهد ليس لهم عند الله عهد أن الله تعهد لهم بذلك لا لهم كتاب وليس لهم عند الله عهد وضمان على ما يقولون سألهم سألهم يا محمد اسأل هؤلاء الكفار أيهم بذلك زعيم من الذي تكفل لهم بهذا الشيء ما تكفل لهم احد ام لهم شركاء ام لهم شركاء اعوان يعينونهم على تحصيل ما قالوا في الاخره اذا انقطعت حجتهم من جميع الجهات ليس لهم كتاب من الله يعتمدون عليه ولا عهد من الله يعتمدون عليه ولم يتكفل لهم أحد بما قالوا، ولا وليس لهم أعوان وأنصار يعينونهم على أخذ ما يريدون كما يكون في الدنيا، أم لهم شركاء؟ هيعتوب بشركائهم يبينونهم هالشركاء اللي يضمنون لهم الشي هذا ويغتصبونه لهم؟ و وجنود يستولون بها على ما يريدون ما لهم ولا شركاء ولا أحد وقيل أم لهم شركاء أي أصنام هل الأصنام تعطيهم شيء هل هم الأصنام شجارة جماد عاجزة ما تعطي شيئا لا في الدنيا ولا في الآخر فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين الذين سيعينونهم ويؤمنون لهم ما يقولون في الدار الآخر فهذه الآيات الكريمات فيها عبر فيها عضات وفيها تطميع للمؤمنين وتطمين لهم وفيها تيئيس للكافرين وقطع لسبهاتهم وحججهم وأنه لا ينفع عند الله إلا الصدق والحق العمل الصالح والبهرج والادعاء يذهب سدى لا ينفع عند الله شيئا وفيها وفيها التأكيد على أداء حق المساكين من الزكاة الصدقات و أن صاحب الحرث وصاحب صاحب البستان لا يغلقه عن المسا... المساكين عند الصرام عند الحصاد قال الله جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده حقه أعطوا منه تصدقوا منه على المساكين يوم حصاده وتحصيله اسمحوا للمساكين أنهم يلقطون ما تساقط وتعطونهم أيضا من الحصيلة اسمحوا لهم ولذلك قالوا أنه يسرع لكل من حصل على نعمة من حصل على نعمة من مبلغ أو جائزة أو راتب أو استحقاق أنه إذا قبضه يعطي منه الفقراء يذكر الله سبحانه وتعالى فهذا عام في كل من حصل على نعمة وعلى خير وعلى ثمره على راتب على جائزة على ميراث أن يتصدق منه عند قبضه خصوله, خصوله له وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قولوا لهم قولا معروفا فهذا من الاحسان والخير والشكر لله سبحانه وتعالى ولا تاخذ الشيء وتستولي عليه وتغلق عليه وتحرم المساكين منه بل ابذل منه ما تيسر هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نعم حسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول الله عز وجل وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه يقول هل هذا القضاء الوارد في الآية ومن القضاء الشرعي أم من القضاء الكوني وما الفرق بينهما هذا من القضاء الشرعي قضى ربك أن تعبدوا إلا إياه أي أمر قضى أي أمر ووسى فمن الناس من أطاع ومن الناس من عصى القضاء الشرعي لا يلزم وقوعه أما القضاء القدري فلا بد من وقوعه ولذلك من فسر الآية بقوله قضى ربك حكم وقدر هذا ضلال وخطأ وإنما معناها أمر قضاء اي أمر ووسأ نعم الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل كلمة إن شاء الله هل تقال مع الدعاء أحيانا كأن يقول لا الدعاء تعزم ولا تأتي بالمشيئة لا تقول اللهم أغفر لي إن شئت نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل تجزم المسألة بدون استثناء لأن الله لا يتعظمه شيء أعطاه أنت تقول لابن آدم والغني أعطني إنسان تيسر وإنسان تريد أو تشاء لأنه ربما انه ما يريد ولا يريد انت ما تلزم عليه تكره لكن الله جل وعلا لا مخيها له ولا يتعاظم شيئا أعطاه فاجزم المسألة قل رب اغفر لي تب علي واهدني وارزقني ادعو الله جازما ولا تجعل فيه استثناء أو مشيئة هذا في الدعاء أما في اليمين نعم تأكد إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر مثلا ها؟ يقول أحسن الله إليكم إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر مثلا يقول فهل أعيد الصلاة أو الركعه التي لم أقرأ فيها بسورة الفاتحة لا الذي عليه جمهور للعلم العلم وهو الصحيح والراجح أن قراءة الإمام للفاتحه تكفي عنه وعن المأمومين تكفي عنه وعن المأمومين تبقى في حق المأموم سنه يقرأها إذا تيسر وبعض العلماء يقول انها واجبه ليست شرطا بعض العلماء يقول إنها واجبة على المأموم وليست شرطا فلو تركها لم تبطل صلاة فليست واجبة الصحيح انها ليست واجبة وإنما هي مستحبة خصوصا في الجهرية فإذا قرأ الإمام أن تستمع له وأمنت بعد الفاتحة أمنت على قراءتها فكأنك قرأتها نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم إذا خالفه في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء مثل عدم تكفير تارك الصلاة أو مثل, بعض مثل إيش يقول حصل مثل عدم تكفير تارك الصلاة أو بعض المسائل المشتبهة المسائل الخلافية الفقهية التي لها مستند ولها احتمال لا يجوز التهاجر فيها لا يجوز التهاجر فيها كان الصحابة وأن جاء بعدهم يختلفون في المسائل الفقهية ولا يعادي بعضهم بعضا ولا يهجر بعضهم بعضا هذا من فعل الجهال هذا من فعل الجهال نعم حسنا الله إليكم سماعة الوالدة يقول السائل يقول بعضهم أهل العلم عند قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يقول من تأخر عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وكان قد سمع النداء للأذان فهو آثم عملا بهذه القاعدة فهل هذا القول صحيح؟ لا هذا قولا من عندي. ما أظن نحذ قاله من أهل العلم أهل العلم يحثون على حضور تكبيرة الإحرام وهي فضيلة ومن فاتته فليس آذما بل إذا جاء والإمام راكع ركع معه أدرك الركعة أدرك الركعة نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم يقول ما المقصود بكثرة المسائل المسائل التي لا حاجة إليها مسائل فضولية التي لا حاجة إليها مثل مسائل بني إسرائيل لموسى لما أمرهم بذبح البقرة قالوا ما هي ما لونها ما هي لو أنهم اذبحوا بقرة على طول أي بقرة أجزئة حصل المطلوب لكن شددوا فشدد الله عليهم فالمسائل التي لا حاجة إليها هذا نهى عنها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها هي التي أهلكت من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل نسمع من بعض طلاب العلم من يقول بأن تفسير الإمام بن كثير رحمه الله فيه بعض التأويلات فهل هذا الكلام صحيح؟ كذب، هذا كذب تفسير ابن كثير ليس فيه تأويلات للصفات وانما هو على منهج السلف وبن كثير من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه ومن المحدثين الكبار فهو امام جليل ومعتبر وعلى عقيده اهل السنه والجماعه تفسيره موثوق نعم السلام عليكم استمعت الوالد يقول السائل ما هو رد فضيلتكم على من قال ان الاختلاط كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول احصلكم ان الاختلاط الاختلاط نعم احصل الاختلاط الذي فيه فتنه لا ليس موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في بل كان الرسول يعزل النساء في الصلاه يجعلهم خلف الرجال كان يعزلهن ويجعلهن خلف الرجال ولهن صفوف خاصة مكان خاص ما يختلطن بالرجال هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أما الاختلاط في الشارع يعني بمعنى انه يوجد نساء ورجال في الشارع غير متزاحمين وغير متماسين في أبدانه هذه تسير مع جانب وهذا يسير مع جانب هذا شيء طبيعي هذا المراد الاختلاط الذي يثير الفتنة ويثير الشاو هذا هو الممنوع نعم وهذا غير معهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل كان ينهى عنه نعم حسنا <سؤال> الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة سافرت في رمضان وأفطرت وقضيت ذلك اليوم تقول حسنا الله إليكم سافرت في رمضان وأفطرت ثم قضيت ذلك اليوم في شوال فهل إذا صمت بعد ذلك الست من شوال أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال لكوني افطرت يوما من رمضان لا صامه إذا صامه وصام الست بعده صدق عليه الحديث انطبق عليه الحديث أنه صام رمضان وأتبعه ست من شوال إنما الخلاف لو صام السيت قبل القضاء هذا محل خلاف والارجح او الافضل ان يصوم القضاء اولا ثم يصوم السيت نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يقول ما هو البلاء الذي حل بكفار قريش في الدنيا سبحان الله ما قاله سمعت الايه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن هذا ما هو بابتلاء رزقها رغدا من كل مكان الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء فكفرت بأنعم الله كان الواجب شكر النعم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم الواجب انهم اتبعوا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أبدلها بالرزق بالجوع وأبدل هذا بالخوف والعياذ بالله نعم حسناً عليكم سماحة الوالد يقول السائل الموظف هل يجب عليه أن يجعل شهرا من أشهر السنة لإخراج زكاة ماله سواء بلغت النصاب أم لم تبلغ الواجب عليه أن يخرج كل ما تم حوله من أمواله من تم حوله يجب عليه إخراج زكاة لكن إذا كان يصعب عليه إفراد كل قسم على حدة ومعرفة حوله فمن التيسير أنه يجعل موعد واحد للجميع ويخرج الزكاة من الجميع إلى دور السنة يكون بهذا قد أدى زكاة ماله وأبرى أذمته نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص ليس له وارث إلا بنعم عم شخص ليس له وارث إلا ابن عم له فهل يأخذ ابن العم كل المال؟ اذا انفرد ولم يوجد من هو أقرب منه انفرد ولم يوجد من هو أقرب منه من العصبة فإنه يأخذ كل المال انت أنت حاسده الله جعله له نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل هل يشرع للمسلم رفع اليدين للدعاء نعم يقول أحسن هل يشرع للمسلم؟ رفع اليدين للدعاء بعد فراغ المؤذن من الأذان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته الدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوه التامه ولم يذكر عنه أو يروى عنه أنه كان يرفع يديه نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل ما هو الضابط في صلة الرحم؟ وهل الاقتصار على زيارتهم والسلام عليهم في الأعياد والمناسبات كاف لتحقيق صلة الرحم هذا نوع, نوع من صلة الرحم زيارتهم والسلام عليهم وزيارتهم في المناسبات هذا من, من الصلة صلة أنواع كثيرة وأعظمها أنهم إذا احتاجوا تساعدهم من المال هذا أعظم من أعظم انواع الصلاة نعم صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني التعاوني لا يقصد به الاستثمار ولا يعود على المساهم شيء إلا الأجر وأما التجاري المقصود به الاستثمار والعائد التجاري على صاحبه لذلك فرق العلماء بينهما في الحكم؟ نعم. الحسنى إليكم الوالد يقول السائل صاحب شركة تجار... صاحب شركة طبية يقول هل يجب عليه أن يوفر الموظفين التأمين الطبي التجاري مع أنه محرم؟ نعم يجوز له هذا هذا محرم التأمين التجاري محرم منه الطبي أيضا. لكن إذا أجبر عليه ولم يسمح له إلا بذلك لا يعتبر مجبرا مجبرا لا مختارا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هذه بداية طلبي للعلم فما هي الوصية التي توصوني بها ان تستمر في طلب العلم وان تحضر عند العلماء المعروفين بالعلم والأصالح والتأصيل تأخذ العلم عنهم لا تأخذ العلم عن من هب ودب وكل من ادعى أنه من اهل العلم وغير معروف لا عليك بالعلماء المعروفين الراسخين في العلم تعلم العلم منهم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أعمل في وظيفة محاسب في مؤسسة تبيع الملابس النسائية ها؟ يقول حسن الله عليكم أعمل بوظيفة محاسب في مؤسسة تبيع الملابس النسائية وبعض هذه الملابس منها ما هو ساثر ومنها ما هو ضيق وشفاف فهل المال الذي أحصل عليه من عمل هذا من جنس المال المختلط لا تبيع الملابس غير المحتشمة حرام عليك تبيعها لا تبع امتنع من بيع الملابس الساكره والملابس المباحه ولا تبع الملابس التي لا خير فيها ثم تقول انا مالي مختلط لا من الاول امتنع امتنع من بيعها واذا ابى دور واحد غيره من من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من يتق الله يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب من حيث لا يحتسب اطلب الرزق عند غير هذا الشخص نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كيف أحصل على الخشوع في الصلاة وأن أكون من المقربين هذا من الله الخشوع هذا من الله لكن تجنب الأسباب المشوشه لا تدخلها وأنت مضايق بالبول او الغائط لا تدخلها وقت حضور الطعام الذي أنت تشتاق اليه حتى تاخذ نهمتك منه لا تدخلها وانت سائر النفس مجهد حتى تر تستريح لا تاتي تركض للصلاه بل تمشي على هوينات حتى تصل قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا أو هقضوا اعمل الأسباب الجالبة للخشوع وتجنب الأسباب التي تشوش عليك صلاتك نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل تصدق رجل على مسجدنا بثلاجة <تصفيق> يقول احصلي عليكم تصدق رجل على مسجدنا بثلاجة على على مسجدنا إيه بثلاجة ومسجدنا ليس له حاجة بها فهل لنا أن نبيعها ونشتري بثمنها شيئا نافعا للمسجد أم أننا نعطيها مسجدا آخر أخي قل له ولو إحنا حل ما إحنا بحاجة إليها خلو يأخذها ويعطيها مسجدا آخر <تصفيق> أنتم لا تصرخون فيها ردها عليه يقولوا مسجدنا ما يحتاجه الله يدور مسجدنا هو محتاج اليه انا الله سماحت الوالد يقول السائل رجل اشترى بماله الذي بقي على حولان الحول عليه يقول إليكم رجل اشترى بماله الا اشترى بماله اشترى بماله منزلا اشترى بماله نعم صلى الله منزلا. نعم. يقول رجل اشترى بماله منزلا وقد بقي على حولان الحول عليه أيام قليلة فهل يأثم لأنه حرم حق الفقراء عند قرب الحول على ماله الأيام القليلة لا تؤثر في تمام الحول يكون الحول كم الأيام القليلة والساعات لا تؤثر على تمام الحول فيجب تجب الزكاه فيه نعم السلام عليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة ذهبت إلى العمرة وفي أثناء الطواف شعرت بدم فلما نظرت وجدت دما أحمر أو دما متغير اللون ولكنه في غير أيام عادتها فما هو الحكم في عمرتها امرأة غير صحيحة حتى ولوه ما هو بحير لأن هذا يمتظ الوضو الطوافش اشترط له الوضو إذا خرج منها شيء دم ولا غيره ولا ريح ولا بول فإنه ينتقل وضعها فعليها أن تتطهر وتعيد الطواف والسعي والتقصير من جديد نعم أحسن الله إليكم الوالد تقول السائلة امرأة عادتها سبعة أيام في أول الشهر فجاءتها العادة في أيامها ولكنها زادت يومين والدم متغير ليس هو صفات دم الحيض فماذا عليها؟ ما دام لم ينقطع فإنه حيض والأيام تزيد يمكن تزيد العاده ما دام انه لم ينقطع ومتصل بالحيض فهو حيض ولو كان خفيفا أو مختلفا حتى الكدرة والصغرى لو بقي كدرة أو صغرة لم تنقطع فلا يزال الحيض عليها نعم. عليكم سماحه الوالد يقول السائل رزقني الله بمولود ذكر وجاءني ضيوف فذبحت لهم كبشين وقلت حياكم الله على شرف فلان وفي نيتي انها عقيقه فهل تجزئ نعم اذا نويتها عقيقه فإنها تكون عقيقه قال صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فإذا نويتها عقيقة وقلت للحاضرين أنها عقيقة ها هي عقيقه نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم سفر المرأة لاداء الحج بدون محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعاذوا محرم للحج وغيرها هذا حديث صحيح والتي ليس لها محرم معذوره حتى تجد المحرم، فإذا أجلست من المحرم فإنها توكل من يحج عنها، ولا تحج بدون محرم. نعم. الحسّ الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن؟ كيس عاقل يعني؟ فطن ما هو مخدوع ولا غا... ولا مغفل؟ المؤمن يكون عنده عقله وعنده حذقه ولا يخدع ولا يستغفل هذا معناه نعم أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة في بيتها وهي مقيمة وليست مسافرة يقول أحسن الله إليكم هل يجوز للمرأة وهي في بيتها وهي مقيمة وليست مسافرة أن تجمع جمعا صوريا احيانا إيش الداعي ما له داعي هذا تصلي كل صلاة في وقتها والصلاة في أول وقتها أفضل إلا العشاء تؤخر إلى ثلث الليل إذا لم يرتبط بجماعة يؤخرها إلى ثلث الليل هذا أفضل وإن خاف النوم أو يخاف فوات الجماعة يصليها في أول وقتها. اما بقيه الصلوات فكل ما بادر بها الانسان في اول وقتها هذا افضل نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل تشترط النيه في الجمع بلا شرط انما لما بالنيات النيه انما لكل امرئ ما نوى لا بد من النيه نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هو الافضل في العقيقه ان تقسم اثلاثا أم أن يعمل بها وليمه ويدعى لها أقاربه وجيرانه كله جائز. إن كان عملها وليمه دعا جيرانه وأصدقاءه لكن يتصدق منها بشيء تصدق منها بعضو أو شيء على الفقراء أو يوزعها كلها أو يجعلها أثلاث الأمر واسع في هذا نعم بسم عليكم إليكم الوالد يقول السائل إذا نسي المؤذن قوله الصلاة, الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فهل يعيد الأذان أم أن أذانه صحيح إن كان تذكر قريبا قبل يغادر مكان لا فإنه يأتي بالكلمة وما بعدها ويبني على أول الأذان أما إذا كان طال الفصل هلأبد من إعادة الاذان من جديد نعم أحسن سماحة الوالد يقول السائل بعض المطاعم تبيع الدجاج الخارجي من البرازيل ويقولون إنه مكتوب عليه عبارة حلال فهل يجوز الشراء منها الكتابة هذه على الكيس والكيس مكتوب عليه من قديم وهو الدليل هو دليل على الصدق فالأحوط لك الأبرى لبن أنت ان تاكل من الذي لا شك فيه من ذبح البلد ومن ذبح المسلمين نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل نحن موظفون في شؤون الدينية ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة وقد أذن لنا, وقد أذن لنا المسؤول بالقراءة في تفسير ابن سعدي نعم نحن يقول احصل عليكم نحن موظفون في الشؤون الدينية ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة وقد أذن لنا المسؤول بالقراءة في تفسير ابن سعدي نصف ساعة من بداية الدوام وقد تزيد أحيانا إلى الساعة التاسعة وقد أنكر علينا بعض الإخوان في ذلك مع العلم أنه لا يوجد لدينا عمل تركناه أو أهملنا أو قصرنا فيه نعم إذا كان قراءاتكم في تفسير ابن كثير أو غيره من الكتب النافعه لا تؤثر على العمل فلا بأس بذلك بل هذا زيادة خير وأنتم دعاه بحاجة إلى العلم فلا بأس بذلك واللي أنكر عليكم مخطي في هذا أنتم موجودون في الدوام حاضرين في الدوام وتستغلون الوقت في الاستفادة ما في معنى ولا عطلتم عمل من عملكم نعم احصل الله عليكم السماعة يقول السائل نحن المعلمون في مثل هذه الأيام وكذلك بعد إجازات الطلاب نذهب إلى مدارسنا للتوقيع على دفتر على دفتر الدوام فقط ثم نرجع إلى منازلنا وذلك لعدم, وجوب لعدم وجود طلاب في المدرسة علما بأن مدراء المدارس يرضون منا ذلك، فما حكم عملنا هذا؟ أنا لست مديرا، هذا يرجع للنظام، يرجع للنظام ويرجع لمسؤولين عن التعليم نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل المبالغة في تقصير الثوب في مثل زماننا هذا يعد من ثوب الشهرة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم يلبس ما يلبسه المسلمون في البلد ما لم يكن مخالفا للسنة فإذا كان البلد يلبسون إلى الكعب فلبس إلى الكعب فإذا قصرته عن الكعب صار من الشهرة وإذا كان المسلمون يلبسون إلى نصف الساق البس إلى نصف الساق لا تخالف ما عليه المسلمون في بلدك ما داموا على السنة نعم والثوب إلى الكعب هذا من السنة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز الدعاء على المنافقين ولعن الروافض شد العلاء إذا كانوا إنهم ظلموا وأخطأوا تعدوا تدعوا عليهم حتى المسلم إذا أخطأ وظلم أجار يدعى عليه للمظلوم انه يدعو حتى المسلم فكيف بالكافر الذي اعتدى وتمرد وعتى يدعى عليه نعم أحسن الله الوارد يقول السائل معلوم أن السنة في العقيقة عن الغلام شاكان يقول فهل يجزئ ذبح بقرة عنه هذا أفضل إذا ذبح او بدنه فهذا أفضل لكن ماذا؟ ما تقبل الاشتراك عن واحد كلها عن واحد البعير والبقرة عن واحد والشات عن واحد سنتين عن, عن واحد ذكر نعم رحمة الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقول هل تدل الآية على أن من رأى شيئا حسنا يعجبه أن يقول ما شاء الله نعم نعم هذا السنة ان يقول ما شاء الله تبارك الله نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار لحضور المؤتمرات العلمية علما وأنه يكون هناك اختلاف ولكن بدون أن أخالطهم مع إظهار الدين هذا حسب المصلحة إذا كان في سفر مصلحة من ناحية أنه يتزود بعلم الطب تجربة ولا يرتكب شيء من المعاصي لا يخالط النساء مخالطه تثير الشهوة النساء على حدة والرجال على حدة لا بأس بذلك مع التمسك بالدين وأن يكون السفر على قدر الحاجة ثم يرجع نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان والدي كبيرا هرما لا يستطيع الذهاب إلى مكة فهل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه نافلة حيث إنه قد أدى فرضه سابقا لم يرد في الأدلة حسب علمي النيابة في حج نافلة عن الحي عن الحي أما النافلة عن الميت لا بس حج عنه فريضة وحج عنه نافلة الميت أما الحي فيحج عنه الفريضة إذا عجز عن أدائها لكبر وهرم أو مرض مزمن وأما النافلة هذا ما ورد فيه شيء نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم إخراج الدقيق من البر في زكاة الفطر وما المراد بالتب يقول احسن عليكم ما حكم أخراج الدقيق من البر في زكاة الفطر ما, ما يوافق هذا الوارد الوارد أن يخرجها من الحب من الحب الذي يكال وهو من البر من الرز من الزبيب من تمر من الشعير إذا كان يوكل في البلد ورجع حبا نعم صلى الله عليه يقول وما المراد بالتمر الذي البقايقون او دقيقهنا أو سويقهنا لكن احتاج الى دليل هذا نعم صلى الله عليه وسلم يقول في تتمة السؤال وما المراد بالتمر الذي يجزئ في زكاه الفطر هل التمر المبرز أم لا بد من التمر المكنوز الذي يتدخر تمر الذي يؤكل التمر الذي يؤكل وينتفع به المحتاج سواء كان مبرداً أو معلباً أو كان أو كان مجبولاً نعم يعني مكنوز بشرط انه يبلغ المقدار المطلوب نعم. صلى الله الوالد يقول السائل صليت صلاة خلف الإمام ثم تبين لي أنه يتبع المذهب الأشعري فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ لا ما يجب عليك عادة الصلاة لكن المرة الثانية اذهب إلى إمام ليس أشعريا إلى إمام من أهل السنة وما صليته هو صحيح نعم سماعة الوالد يقول السائل هناك رجل يخرج في إحدى القنوات الفضائية ومما قال عن عائشة رضي الله عنها إنها حمقاء ناقصة عقل وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه يجوز سبه في البيت أما علنا فلا فما حكم هذه المقولة هذه مقولة الشيعة هذا إما أنه شيعي وإما أنه متأثر بالشيعة وإما أنه جاهل مركب لا يدري ما يقول لأن جهال يقولون كل شيء الان ويدعون أنهم من أهل العلم وأنهم دعاة وأنهم معنا هذا من المصائب نعم يا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين